موقع روائع التلاوات يقدم الله بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مانك يوم اهدنا الصراط المستقيم صراط ولا وصيلته ولا حام وَلا وَلا ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا.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 إن آتٍ ضربٌ في الأرض إن آتٍ ضربٌ في الأرض فاصابتكم صيبة الموت تحبسونه ما من بعد الصلاة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 ذلك دنا أن يأتوا بالشهاده على وجهها أو يخافوا ان ترد ايمانهم بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوه والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع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 قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواليون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء قال اتقوا اطمئن قلوبنا ونعنعما قد صدقتنا ونعنعما قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال من العالمين وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قمت الناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن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 عبادك. إن تعذبهم فإنهم عبادك وان تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله وهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على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 ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم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 الذين قسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله يتخذ ونيا فاطر هو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاب إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه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 يشعرون ولو ترائذ يقفون على النار فقالوا فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدلاً لهم ما كانوا يفون من قبل ونور بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال العذاب بما كنتم تكفرون